باب منه آخر في صدره حقدنا رت غمر وأنت غمر لم تجرب أمرا أدعوك بالغمر وبالمغمري وذاك من دير لمسح الغمر أي سهك اللحم وماء غمر تعني كثيرا وكذاك الغمر من الرجال وهو الكريم ومن نداه سابغ عميم وقد سقانا لبنا في غمر أي قدح نهاية في الصغر والغمرات وهي الشداعد ورجل مغامر أي وارد على المهالك بنفس تقدم على ردها أبدا لا تحجموا